إذا ما بتله ربه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأمّا إذا ما بتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل تكرم وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجا صفاً صف وجيء يوم إذن بجهنم وجيء يوم إذن بجهنم يوم إذن يتذكر الإنسان أن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 يتم مرضيه في عبادي ودخلي جن